اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرَزْقُهُمْ فِيهَا وَرَزْقُهُمْ فِيهَا لَهُمْ قَوْلًا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا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 فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أموالا يتاما ظلما إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزوادكم إن لم يكن لهن ولدا فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أودا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 وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا, يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ من نسائكم فاستشهدوا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 جهالتين ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله علي من حكيم التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكْتُمْنَ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قمطارا فلا تاخذوا منه شيئا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 لكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء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 Maha <مهات> نسائكم ikum wa roga, حجوركم من سائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل لم أبنائكم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 فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصلات غير مسافحات ولا متخذات أحدان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 والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا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 يفعل ذلك عذوانا وقل من فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكثر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء نصيبهم مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم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 الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن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 وإن خفتم سقاك بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إِصْلَاحًا, إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إِنَّ الله كان عليما خبيرا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 O, degenen die hun geld verliezen, die rijk zijn en niet وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يطلق مثقال ذروة وإن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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الوسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من أو لامستم أو لامستم النساء أفلم تجد ما أنفتي صعيدا طيبا فتيمم بوجوهكم وأيديكم إِنَّ الله كان عفوا غفورا أَلَمْ تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أَن تضلوا السبيل والله أَعْلَمُ بأعدائكم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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم, لهم وأكوم ولكن لعنهم الله بخسرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزل مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها من قبل ان تضم سووها سنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا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 غَرِقَ لله فَقَدِ افْتَرَاهُ فَمَن عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ الله يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب وكفى به إِسْمًا مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يُؤْتُونَ نصيبا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بالجبت وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كفروا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 سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليثوكوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يخلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاأرِضْ عَنْهُمْ فَأَرِضْ عَنْهُمْ وعرهم وكلهم فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَغِيًّا وَمَا أَرْسَلْنَا مَرْسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم سجيدا وَلَئِنْ أَصَادَكُمْ فَضْلٌ من اللَّهِ لَيَكُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وبينه وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدن كوليا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ فَقَاتِلُوا أولياء. الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إِذَا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أَوْ أسد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخطرتنا إلى أجل قريب قل ما تع الدنيا قليل قل ما الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرك الموت ولا كنتم في برود أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن حسنة يقولوا هذه من عند الله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 سَمِعَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَّن يُطَاع الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ Weelzame als je het hebt over de mensen En dat is طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون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 وَإِذَا جَاءَ أَهْمَ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم السيطان إلا قليلا أقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحلض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَتَي يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيسًا وَإِذَا حييتم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 فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا أَوْ جَاءُوكُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حصرت صدورهم أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ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 كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أيقَتُ لمؤمنٍ إلَّا خطأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَن يَصْفَدَكُونَ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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبيعون إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الطرق والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة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 الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا في مكنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولى ان كانوا او هم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون خيله ولا يهتدون سبيلا.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 وَإِذَا كُنْتَ فيهم فَقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سجدوا فليكونوا من ورائكم مِنْ وَرَائِكُمْ إِذَا أَفْرَا لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تكن للخائنين خَصِيمًا واستغفر الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من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 يستغفر الله يجد الله وفوا رحيمًا وَمَن يَكْسِبَ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أو اسمه ثم يرمي به برية فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثم الله عليك ورحمته لامطاف أفتهم منهم أي يضلونك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأن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 يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا نفروضا وله ظلا وله مني ننهم فلا يبتكون آذان الأنعام ولا أمورهم فلا يغير خلق الله وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُونَهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا لَهُمْ مِنْ عَاصِمٍ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 ومن يعمل من الصالحات من دكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أَحْسَنُ دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إِبْرَاهِيمَ خليلا ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ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 وما كتب لهن وترغبون, وترغبون أن تنكحوهن والمستطعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالكسط وما تفعلوا من خير فَإِنَّ الله كان به عَلِيمًا وائنين المرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واصدرت الانفس الشح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 وَإِن تصلحوا وتتقوا فَإِنَّ الله كان غفورا رحيما وَإِن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض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 ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أَنفُسِكُمْ أَوِ الوالدين والأقربين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 ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم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 فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يدع الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا وَإِذَا قاموا إلى الصَّلَاةِ قاموا كسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء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 فكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك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 وليضا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتادا عظيما وقولهم إن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 وَقَتَلُوهُ يَقِيناً دَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا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 واوحينا إِلَى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى و ايوب و يونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا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 وكان ذلك على الله يسيرا يا النَّاسُ الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُنُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تقولوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا المسيح عِيسَى بن مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا وَرَسُولِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنَّ اللَّهَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا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 يا أيها الناس قد جاء كل من ربك وأنزل إليكم نورا مبينا يصلو به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلاله إن أمرهن لك ليس له ولد وله نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونسانا للذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن تطلوا والله بكل شيء عليم